ليه هي بقى اللي بينا جرح صعب اتحمله ده حل اللي بينا تركه ولا نكملو مثل ما شياس ماباش في حاجة تزيني جرحك مع اللي نسيه و انت خسرتني و انا عايش دور الحزين بتكون وتحلف ميت يمين تجرح في مين عشرة سنين محرمه علي على قد عايش دور الحزين بتكون وتحلف ميت يمين تقرح فرمین عشرت سینین ده حرم عده قلبي قلبي اللي تاه من يوم ما بعدت وسبتني بسا بينسى ان انت مرة كسرتني قلبي قلبي اللي تاه من يوم ما بعدت وسبتني بصابعينس ان انت مره كسرتني ما تلشي اس ما في حاجه تزيني جرحك مع القلب وانت خسرتني وعلى ايه عايش دور الحزين بدخل وتحلف متى يامين تجرح في مين عشرة سنين ده حرام عليك وقال لقيت عايش دور الحزين بدخل وتحلف متى يامين تجرح في مين عشرة سنين ده حرام